قال النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات, أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك رواه مصر أعوذ بكلمات الله التامات من